وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِسْمَاءِ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وألقى وَأَخَذَ وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت أخبي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُونَ غَضَبًا مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رب ka min baadiga وما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختبت تَا رَمُ سَقَمَ سَبَعينَ رَجُلَ لِمِي قاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتهُ الرَّجَفَةُ قَالَ رَِّ لَ شِتَّ أَهِ اللَك تَهُ مِنْ قبل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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغريب